لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي ق د كان لكم في ر و أسوة ل الله لمن كان حسنة ج للعلوم ه ا ل ا ل ل ه ا م ي ر ه ولما ر أ ى المؤمنون ا ل أ ح ز ا ب قالوا قالوا هذا ما وعدنا ل ل ه ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إ ل ا إ ي م ا ن ا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ر ج ا ل صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من ق ط ى نحبه ومنهم من ينتظر وما ب د ن و ا تبديلا ليجزي الله الصادقين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 وكان الله ع ل ى كل شيء قدير ا